قال الله جل وعلا قالوا يا ذو القرنين إن ياجوج ومجوج مفسدون في ا ل أ ر ض فهل نجعل لك خرجا على أ ن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ذو القرنين ما مكني ن فيه ربي خير فاعينوني ب ق و ة أ ج ع ل بينكم وبينهم ردما فبنى عليهم ردما هم فيه وقال ذو القرنين ف إ ذ ا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا هم في الردم ا ل آ ن قال بعض أ ه ل العصر إ ن ه لا يمكن أ ن يكون العصر الحديث ع ل ما ل ن ا س فيه من علم و ت ق ن ي ة مما لا يخفى أ ن يكون ياجوج و م أ ج و ج موجودين في الردم أ و في السد ويغيبون عن أ ب ص ا ر الناس اليوم هذا وفق قول هؤلاء محال والصواب أ ن ه غير محال ل أ م ر ي ن أ م ر نقلي و أ م ر عقلي أ م ا ا ل أ م ر النقلي ف إ ن الله جل وعلا أ خ ب ر أ ن خروجهم لا يكون إ ل ا في آ خ ر الزمان قال ربنا ب ص و ر ة ا ل أ ن ب ي ا ء حتى إ ذ ا فتحت ي أ ج و ج و م أ ج و ج وهم من كل حدب ينسلون و اقترب الوعد الحق فهذا لا يكون إ ل ا في آ خ ر الزمان هذا الدليل النقلي والدليل العقلي أ ن ن ا نقيس الشيء على, على شبيهه نقيس نظيره الشيء على نظيره فالله جل وعلا لما اشتكى اليه موسى و أ خ و ه هارون ما كان من أ م ر بني إ س ر ا ئ ي ل و أ ن ه م لم يقبلوا الجهاد معه قال له ربه ف إ ن ه ا م ح ر م ة عليهم أ ر ب ع ي ن س ن ة يتيهون في ا ل أ ر ض فلا ت أ س على القوم الفاسقين و ا ل أ ر ض التي تهى فيها ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل فراسخ م ع د و د ة ل ي ز ت د ي ا ر ك ث ي ر ة في أ ر ض سيناء قال لهم ربهم كانوا يمشون ليل نهار يريدون أ ن يخرجوا ولم يفلحوا في الخروج أ ر ب ع ي ن س ن ة أ ع ج ب من هذا أ ن يعلم أ ن ه م أ ر ب ع و ن س ن ة وهم في تلك الفراسخ يمشون ليلا ن ه ا ر ولا يكتب الله أ ن يمر عليهم أ ح د عابر يدلهم على الطريق فانظر كيف الله جل وعلا حجب عنهم عابر السبيل حجب عنهم ا ل أ ب ص ا ر و إ ل ا أ ر ب ع و ن عاما يقيل اقوام في فراسخ م ح د و د ة محال أ ن يتصور أ ن هذه الديار هذه الصحراء تمكث أ ر ب ع ي ن س ن ة لا يمر عليها احد في زمن كان الناس يمشون في ا ل م ف ا و ز وفي الصحارى وفي الطرقات ويتنقلون في الديار لكن الله جل وعلا حتى يبقيهم كما هم منع أ ح د ا ان ي أ ت ي ه م ولا ريب أ ن الله جل وعلا على كل شيء قدير وهذا مما ينبغي أن أمر يستصحب في كل ل ان بد أ يستصحب في كل أ م ر فالله جل وعلا قد قضى وحكم أ ن أ ح د ا لن يعلمهم حتى يخرجوا ل أ ن الناس لو علموهم لخرجوا و انتفى المقصود ا ل إ ل ه ي و هذا محال و هنا تستصحب أ م ر ا يزيدك يقينا بربك كل أ ح د ملكه ن الله ملكا في قديم الزمان أ و في آ خ ر ه كان هذا الملك مؤمنا أ و كافرا قويا أ و ضعيفا إ ل ا ويقع في ملكه ما لا يريد إ ل ا ويقع ء ام ا ب ا أ ي ا كانت قوته ونفوذه وحشمه وخدمه و ح ر ص ه محال أ ن يملك أ ح د حتى الرجل في بيته محال أ ن يعيش الرجل أ ر ب ع ي ن س ن ة مع أ ه ل ه وزوجته و أ ب ن ا ئ ه ويقول إنه لم يقع يوما في داري شيئا لا أ ر ي د ه م ح ا ذ من الذي لا يقع في ملكه إ ل ا ما يريد الله جل جلاله فالله جل وعلا وحده من لا يقع في ملكه إ ل ا ما يريد ما يريده قدرا أ ن ا أ ت ك ل م عن القضاء الكوني ما يريده قدرا جل وعلا فلا يمكن ل أ ح د أ ن يخرج عن مشيئته ف ي أ ج و ج وماجوج خلق من خلق من خلق الله والذين يملؤون ا ل أ ر ض من غير أ ج و ج وماجوج خلق من خلق من خلق الله فهؤلاء وهؤلاء كلهم م ق ه ر و ن مخلوقون محكومون لله ما كان الله جل وعلا ليمضي أ م ر ه أ ن يجعل هؤلاء لهم سلطان لهم سلطان على هؤلاء م ح ا ك وهذا يزيدك يقينا أ ن ه لا يقع إ ل الا ما أراد إ ما أ ر ا د الله